بسم الله الرحمن الرحيم وادي اكل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغم معرضون والذين هم للذнка فياعلون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 والذين هم لآمان فيهم وعهدهم رعو والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارقون الذين رضونا في الدوس هم فيها صالحون ولقد خلق من رجس سلالة من طين ثم جعل له نقصة في خراب ممتي ثم خلقنا المقد على قطه خلقنا على قط مضغته خلقنا المضغة لغما خلقنا المضغة لغما فكثوا اللغما لحما فكثوا ثم جئناه خلقا آخر تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمًا قِيَامَةٍ تُبْعَثُونَ ولقد خلقنا فوقكم سبع ضرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَحَافِظِينَ فَإِذَا شِئْنَا لَقُلْنَا بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّهُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اشيا جاع تخرجوا من صور سيناء تجوبوا بدمي واصبغوا للآن في الليل وان لكم في الانعام عدرا نصيكم ما في وطونها وارتم فيها منافع كثيرا وانما تاكلون وعليها وعلى الكلف تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فَقَالَ إِنَّ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةَ سَمَاءٍ سَمِعْنَا دَعَائِهَا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فترضقوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اسمع الفلك عيوننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وقارت النور فاسلق فيها فاسلق فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تحاق بذيك الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا اكتويت أنت ومن معك على الفلك فقل اقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقد رد بي ان ينزلني من الجلم مباركا ان خير المنزلين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 أَسَلَّا تَسْأَلُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْحَقَّ إِلَّا أَشْرَفْتِ وَأَشْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَشْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 ايَا يَا رِجَالُ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْنًا تَهَيَّأَ لَكُمَا مَوْعِدٌ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إنه وإلا رجل افترى على الله كذبا وما نسل له بمؤمن قال رضي صلّي بما كذبوا قال أما قرين إلا يسبح لنا فأخذهم في حب الرب إسحاقا وموسى فبحذر القوم الغالبين ثم أشأن من بعدهم قرولا آخرين ما تصدق من أمة أجرها وما يستأذرون وَمَا خَصَّنَا رُسُلَنَا كَذَّبُوا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَكْذِبَ لَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فسعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوا ما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعله يهتدون وجعلنا لهن مضرما وهم له ايه سو واويلهم الى رضوة ذات قرار ونعيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاستقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حز بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمزهم به من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلَّا الَّذينَ هم من خشية رَبِّهِمْ مُشْرِقُونَ وَالَّذينَ هم بآياتِ رَبِّهِمْ يُرِيدُونَ والذين هم بربهم لا يشرفون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجدة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسابعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نسلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من جون ذلك لها عاملون حتى إذا أخذنا مسر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم منا لا وَإِذْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ عَلَىٰ أَحْقَابِكُمْ كَتَنفِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا فَهْجُرُوهُ أَفَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَمْجَاءِهِم مِمَّا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمْ الْأَوَّلِينَ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 وَأَنَّ السَّمَاءَ اقْتَالُ أَهْوَائِهِمْ لَتَسْجُدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ذَلِكَ أَيْنَمَا بِذِكْرِهِمْ فَهُوَ عَلَى ذِكْرِهِمْ مُحْرِقُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّاجِزِينَ وَإِنَّ مَكَثَتْ دَعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ مَنْحَرِفُونَ ولو رحلناهم وكشفنا ما بهم من ضد للزوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فسحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لهم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي رآكم في الأرض وإليه تشرون وهو الذي يشري ويُنير وله خلاص العلم ومنها أَتَلاَ تَحْتِلُونَ بَلْ قَالُوا إِذْلَمَ قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا فإذا مثنا وكنا كرابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قل أفلا تستقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون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 إِذَا صَعِبَ الَّتِي هِيَ الْأَسْيَأُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُرْبُ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترث كلا إنها كلمة هو قائلها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 فَمَنْ تَقُولَتْ مَوَادِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ فَمَنْ تَقُولَتْ مَوَادِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَادِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمَجِينُ خَفِيَ خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تنفحو جههم النار تنفحو جههم النار وهم فيها سالون ألم تت كن آيات تسلى عليهم فقلتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عزنا فإنا ظالمون قال اخشأوا فيها ولا تسلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم ذخريا حتى أنتمكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لجزتم في الأرض عجد سنين قالوا لبثنا نوما أو بعض يوم فاسأل العافين قال إنا جسم إنا قليل لو أنكم كنتم تعلمون أتحسبتم أنما خلقناكم عبادا أتحسبتم أنما خلقناكم عبادا وأنكم إليما لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يترمى الله إلها آخر لا برهان بهده فإنما حسابه عند ربه إِنَّمَا يُنَجِّي مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مَن يَدْعُو رَبَّهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَبِهِ أُفْتُحُ الْكُتُبَ وَأَهْدِي